لا نقوم يا ما امر شيما في Quan 我 la Yeah, yeah and I have I'm wow. out. يرن ننتئم d'entrer And all on the street. لا هيك الفامر play La ôngơ ban I am the one. my کو کو